بسم الله تعالى وعافلته المستقين وراء جوانبنا على الظالمين وصلهم وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وضع فصل في فرائض الوضوء. هذاك هو الموضوع. فصل في فرائض الوضوء. ويسدى فرائده ليوبابي حين أمو يسدى أركان تيدا أمو يسدى واجبات كيدا هذا أمو يسدى أركان تيدا يواجبات يو كيدا وحبير فروض الوضوء ستة مالح الأول قوضار هي عملية الثاني كالبعم غسل الوجه وجع الله تقوي يا عم الثالث كصدحات غسل اليدي لي لوضع عماد الله تقوي يا عم معمر فقيلي جغلوك الأجار الرغاء كعفرات ومسح الشيء شيء إلا مسحو أو من الرغاس ملحة كمده الخامس خامس كشناد وغسل الرج لي لي لوضع لغاد الله تقوه معمر فرامها لقد قالوا السادس كالليحات الترتيب وأيما الترتيبية أستاذ إسوحي قال إسوحي جسي أضواء كان مألفك رحمه الله تعالى ويسدى تعريف في ذينا ما الشيء ما الشيء فضائش يديه ويحي كمدها سننتي ذينا وحوه شاك رحمه الله تعالى إيه النواقب ديدي ku دموك الشيخ دونا قيبك من إن شاء الله حضبا حدي أين سعري في نووي سيدا أصلك الوضوء وحالغا كياني من الوضاءة والنظارة إفتين بالغا كياني والنظافة أصلك يشتقى قيضوا من الوضاءة والنظارة ويان وإفتين ويان وحاويان ظهر بالغا كياني حضبا ويسيدا حديث لا الوضوء حديث لا هو ويسأل حديث لفتي الوضوء لا هو قال كذا وفعل كلفتي بضم الواء وحديث آخر يقال الوضوء لا هو بحيث معنى هذا أصل كذا وفعل كلفتين أي ويسجى لفتي سوية حدي لا يراها الوضوء اوغه لفظيه مياه وبيه لفظه وديه طيب انت ستعترف كبيره وليست فضائشه المياه فضائشه القوه فضائش فضائش حكمهم وسبب لدخول الجنة حكمهم وحاكم الفضائشه ذلولته اذن ايا الله هو قد سبحانه وتعالى وإله سبحانه وتعالى ذلولته ايوكو بدافي ويستدف علامات فضايشة وحاكم ذا حمناها لقوي سيسو طفك المؤمن كا قيامته وحاول علامات كي لقرنة نبي محمد علامات عمد يسو ومراكرا كاقرنة كمتا هذا هو فرضي لقوي اللحظة أفر كم ائمة الاربعة وثوى خصيين افر كميدا اي ماذا افر تاويسو اما افر تم ذهبوت وثوى خصيين اما بذلك تسرقيهين با وا اجماع افر كميدا اجماعاتي وحاولي ايام كافر تاسي وجدت قتال كيسام لورق اعناد انا ميرو مرح انا منصحه لوقح انا ميرو امتا سوى اجماع لا قال امام ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى وكشه ارتكب فيسن الى اجماع غايمة الاربعة ياصفي عن دور رحمه الله تعالى ايسه طيب حضراء محا صوحري وحاولي اللحذي محا صوحري كون نياذي وماشه امتباد حضراء نياذي وحاولي موادبا مثوى الصنة ان الوادب تاعي لا خلافة دينه العلم لكن مع أنسح الدين ليبيا كتكتو أدويسون قشو يميرئون هل تصح طهارة أم لا عند الإمام أبي حنيفة وينسحس وعند المذاهب الأخرى لا ما ينسحس وحاكوه لمركة مسألة ترتيبت ترتيبت عند الشافعية معام وواجب لكن ترتيبت لا لا لا midwa ma ijmaac walaa skuufan في oo inaad wajiga ugu horaysiiso qamahaad ugu horaysiiso aad madaxa ku xajisiiso lug aad ugu dambeysiisay taas oo ajmaac taa tii dal si gut laakiin qaanse midigta ee tabiiixna midigtan lagu horreeyo calal qowd qadixma naqwala wa as-sunnah wa taad ka tabiiixo fuuraysoo ka soo laa u samaysiisi hadaan midigtaas لكن يصلي البنية باتطة وهي النبي معه للنساء الله عليه وسلم فعل ويهام فعل كان نبينا واجب مفايدين وكل فعل للنبي جرغ داعا نمجي فغير واجب مداء بيب تعسين والسلام وحاو كم يدب اسألها لها وحاو يرى اللهم سعى عليه تكلان نياذا حل ما مركز فرحان لنساء تكب اللي نساء مركز وجيه عند إمام مالك والإمام أبي حنيفة وحد باللاوي مركب قفر حركة باللاويسو أي وحد باللاوي نيدي يدي لكن وحليه الإمام الشافع رحمه الله تعالى إيا الإمام أحمد رحمه الله عليهم أجمعين وحليهين وجه مركب ميري جيسا باللاويسو وهم بأن يرى الإمام بليه أظن تاسي وحيراك تعلق فروض الوضوح تعلقوية حروب الوضوء ويسد واجبات هذو ستة مالح الاول كواري ان واليد يتواني يبي الثاني كاللوات وغسل الوجه الثالث كالصدحان غسل يدي لي لو اقع موالا مع في لو اجق الله الرابع كافرات مصح شيء شيء لمصحويا ومن الغات ماذا حكى ماذا الخامس والكشانات وغسل الرجليني وغسل الرجليني لا لا لا لا لا دقه مع كعبين القرآن مهلة كانوا السادس والليحة الترتيبه وإن الترتيبه أسر الله الترتيبه قامك على سوحب سير لا كان هذا في الترايح الدكتور أنا سوحاوية مضح مسلحتان كيس مرض لما سحي مضح مضح مقابي جيسا لما سحي واجبة مسواء صنة واسلة يعني لماذا صدح قول بيكل يريغا ما صدح مذهب قول كالغاجحة يستدح قبلن وواجب مضح قابي جيسا لما سحي وعن السيد النبي نكسر عليه السلاة والسلام وحكسر إنه مضحة أمانتي وذا المسيح دينا نبغو عليه صلى الله عليه وسلم تعدينك بغارية كاسو أمر في الراجحة فاصل في النية والترتيب نياذي هي ترتيبتي أيو أمر هو النية والنياذ واقست الشيء الشيء اللي واقسته مقترنا قديق الله حريني بفعلي شيء الشيء السبيلتي إسام ومحلها ما شلقني وذنه القلب والقلب جوية والتلفة من الوحدة بها يارنا سنة وعيان ووقتها وقت يدنا عند أول جزء ووقتها وقت يدنا وعند أول جزء قيل عند غسل أول جزء قيرت أبوان غيث ميري إذا وميال وجه وجه كميلا وترتيب وترتيب أن لا يقدم أين له نيسي عبو حب على عبو حليم كلام لقول شيء. طيب على طول كروح مير كت المامي دوما إن شاء الله هو تبارك وتعالى مسألة مهمة جدا مسألة راس وحيم. أم ميدا أصلك تعريف كيدا هو تلماعميا والشيء اللاتشط أذقان سطانا إن السميسه الله الحرين عليها shayiga suulkiisa way allaah hayn الله yaa shayiga suulkiisa adabniyadi waxa weeyaa wuxuu jiraa meel ka laga niyooda waa qalbiga macam هو doonayaa inuu mas'ala oo wuxuu yiri in lagu hadlano waas sunne intaaba dulisaag wax yar niyada in lagu hadlo حال أورن حال أورن بلي يطول بعد كنيسة نويت فرض الوضوء ثالثا من نويت فرض الفرض الظهر أربع رجات أداء لله تعالى مستقبل القبلة معموما موما مقتديا الله تعالى الله أكبر سياك غير بارقسي موت وسياكنيسة وأنت كنيا سفيرات وأنت كنيا ظهر واجبان انتو كنيا ما ظهر صناجر صلاة صلاة ظهر واجبان انتو كنيا وانا افرغ عضوة الهي ذاكتبان انتو كنيا صلاة و... وحوى ادى قلم معها <تصفيق> وحوى الهي ذاكتبان انتو كنيا قبل ذي نوان قارد بلسان حي امام بان حي امام مأموم بان حي يقول دم حي الله اكبر واشيكا وفي وذا عربي يري haramka ayaa walaal maamiso Soomaaliya ugu tugan iyo saaf suu yidi inta soo dambayso akhri markuu dhameeyay waxa Ilaahay subaala gaarid carabki ku yidi xaloon siinaa joogay anoo xutul haramtiyow joogay waana ma la cadan dirii indana deeska turubi هكذا قالي مرقص أوحوي الرحمن يحرق بالعلاق الله حلو لو فعل بجريالي هالجوا لسفة يعني حرق بالعلاق الله حي بالعالي <تصفيق> زمان تبي هذا هو وترفضوا بها الصنعة بس أنا بها بالعويا إلا جو حلا أو حاصل آخرية في الشريعة الإسلامية صح ما وَتَلَفَضُ بِهَا الْصُنَّةِ وَحَاسِ مَجِرُوَ عليه الصلاة والله وَتَلَفَضُ بِهَا بِالْأَتُوَيَّةِ هذا الكتاب كان يرده تلَفَضُ تلَفَضُ بِهَا وَحِلَّوَيْهِ وَيَكُرْدِكَ يَيُّهُ عنه كتاب كي يجي معه وحاكبه سوف يفهم تحيزو صعب باي وتصرفوا بها سنه مش اولى يا معلفتكم بها بدعه ميه بدعه لينا مش واخا واخ سنه لينا ميا له مساله المراجع ديها هي واخويا مواضيع لينا هي ادلاده هي مشاي منه كل شيء إذا يا الله ترى وصل صل بها السنة من أي كفرن ترى وصل صل بها السنة مجد وحي الشجعان فوق هذا مسألة لصدى وصل صل بها كما عبدان الكريه وحيان قف مرخو قلبي كنيوذه عرف حين إنه كرحا الله آي في عم بيداه ليساعد اللسان على القلب ألفاظ معاسعة بنا لكن ميل أي كقرون تأوى ترفض ku الصنة رطبك سوى كقرون يأمله لكن وإذا كنت تهمك رأى ميلة بضن لكن مثلا نسي الشيرية ملحب كمركي مسألة ملحب كاق الله يعي وملحب كاقه وحيك أنت إمام الشافعي بأيك الصنات صناتها تابعين وكريدو أنت أن يرافق هذا الشافعي يلاسي لا إمام الشافعي لا سيناه ومسالك بدلا فقال الشافعي لا قيل كمل مسألة أول شيء رحمة الله عليهم لكن الإمام وحوليا الشافعي مسألة لجماعة يو كتبتي سنة قمر حديث مسألة وحوليا دليل كائن واضح هنا وكان من شيء غيره إنه أدل على فضل صعنه ولذلك مسألة وترفظ بها سنة ومسألة بدعوى نصح أهين لا نباهنه قوله من المحاضرات محاك سائق وكان ضيق maxaa soo isaagtay maxaa waxa wayan halka uu istaagtay intaas waxaan niyada ka badalay sabin laa xitaa tayib hadaba mas'aladan horta waxaa ijmaaca qalbiga hadduu ku deeyso talo falka arab kama wasfiyeeytago wax marka sax wayan dhibaato soo gaadhay sidii diril salaad misii ciyaadii soo saxaytahay waxa kale oo ijmaaca hadoon naf iyo ruqabso إينا وحصل على وجهنا يوحاوي عبادتنا يويسطنا ويسدنا وحضر بينا لو ويسو فرضى الوضوء با سويساق بينا طيب حضروا وحاوي مسألوا وبدعوا صلئوا يرغانا دينة وقماؤكم عليه لا تثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من الأئمة الأربعة المذاهب الكبرى وأتباعهم ملايين تعافلتها اي اي أفرط؟ تعافلتها اي اطباع ذي مسألنا اسميالنا كانوا مصرونه وحاول يا مسألنا وحات في الماريين يستدعى على عينه أصولين وعادة عيداتكس قصة ليسانو وحاولت مراجعنا مسألنا الكفير وحاولت اعلانها بقراتين مسألنا مسألنا الكفير لهذه طيب مسألنا على الكفير كرام وحاكم اذا زاد المعاد من امام مقيم الجوزية رحمه الله تعالى من جلد ككوبات سبحانه بقل يلح زاد المعاد من جلد ككوبات سبحانه بقل سغاشم يلح دبها نقل نقيم الجوز رحمه الله تعالى ولذلك أمر طاك أكهل يبو حليا سبحانه بقل يبو حليا رحيم الله تعالى عند الصلاة اليوم أصلي فرض الظهري أربع رقات أداء لله تعالى مستقبل القبلة معموما مغتديا الله تعالى قضاء الله أكبر طوام كان مسأله حليه فهذه عشر بضع وطوام بضعه والله أصل لها أصل عن كل في الدين ونبينا كمين الصنان صحابينا كمين الصنان أي ماذا أفضل كمين الصنان بني نقيم في زادة المعاد. وحاكوا الكثير إغاثة اللحفان للماء من قيم الجوزي رحمه الله تعالى إغاثة اللحفان كتاب يسلي له مجلة جسك كوبات مجلة وحول بقل يا صدر يأفر جسك كوبات فصحظ بقل صدر يأفر إغاثة اللحفان من قيم الجوزي رحمه الله تعالى كتاب كلام بدايع الفوائدي وحول ص صدحات صفحة بقل سيداتني الليح يساونا يقولنا بداي علف وائدي بالله تابك المقيمة في علفتي السلام وحاولي هو جسك صدحات صفحة بقل إيوه وحاولي سيداتني الليح وحاق الله كبدا الفروع لمن مفلح الحمب رحمه الله تعالى جسك كوبات ومزلد ككوبات صفحة بقل إيوكي طوان يساونا يقولنا شرح الممتع للشيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مجلة جلة الكوبات صفحة البقل كونطني السقال الإمام الشيخ بن عثيمين في مجموع الفتاوى أي صورة كنور رحمين الشيخ بن بازر رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وكذلك اللجمة الدائمة إيا وحاولة غير كوت عظيم مسألة ومسألة وماذا أي كهر لهم الله عليهم سبعا أي وقهر الشيخ محمد بن عبد الوهابلة رسالة بي سينا شروط الصلاة ليلة وشلية وترفض بها بضعة بلية رحمه الله تعالى وهكذا سلعة سنوية وترفض بها بضعة طيب ام تالوا مراجئ ليلة ايام يراها لقرقا كتب قطب عدي أباها ان يقع ما ان شاء الله وتوارق وتعالى نعودي بي تأصر مرقى سحاوة يوحا اذ حالينيا احالين اياه ولماذا حورين الله عليهم من اثنده فقد احاله قفقي وحول السنة كفوتريعة أما مركا ملكوا عليا أيروكو حالي سمعتمي حقري ده من حاله فقد أسمع ده قفيحالي أكد ما يش على كذي بس أنا لاقي دعوة ده واحد السنة كذي بقول شعري ما يش ده ولا هي على كذي بها صلة يا لا جامغلي واحد وحوله وحكدنا مرح دليلنا sareena manne waxsoona maaha saladaasna waa bidca weeyaan bid kale dad badana wasaa ay kuu dayo maantoo dalag cad ku dhaafin sol sol sol sol sol sol yaa falaa soo daa wakan qayl leey ma taru sol عنده ولجزء من الوجه واسير واحد يوم شاسع قوانه واس وح لكن أي مرة من يسيب علي يا محرشيو حي قوان فرحالكم قد بالله سوا عاوش بالله ولا يقدم عضو على عضو محنين وين محنين كذا كور يسيب علي سو اللي سووا الحلقانية ترتيب تقيط آه مرقس حاوية وجه وين وحوية و كذا ترتيبية بالله وجه تخب Yeah. صح مش انا صح بمعنى وحوي قال يا صلاه ضمركادو استاجتو كليا قلبيها واحد قبطا كليا انا صلاه ضمرو كنيسه او هي افر عدد بس قال صلاه مفتاح الصلاة ظهور وتحريم وتحريم وتكبير وتحليل وتسليم لجاء نعم قلبي القلب يقوى أي عند قلبه كصحراي ما انت إلا أنت الصلاة كتب من قلب ينقط أي سعشرية مايا مركور أي سالدة جل فصل في أحكام الماء بي تذي أحكامها بياي الله كن كان قوي الماء به قليل الماء به قليل وكثير يوه كثير قوي فضلن القليل هذا وكويري ما دون القلتين ولا ديلود خيكان ويه ما ما ما معها laba foos laba dhowdii oo jeerii laba foosada diilay raahan way kamar qasxawayaan kamarayeen kan hal qiyaa labada diilooda u dhow hadu laakin wa sheegi doonaan tan ka hel doona inshaalla inta ay saxay waan ka hel doona taas wal kiiro inta faraha balan qullatanri wa laba qullatan iyo faa'iido يوقع المجاسة مجاسلا خطا عظم فيه تحلية وإن لم يتغير يردلبي والماء الكثير بياه فراها برم والماء الكثير بياه فراها برمية لا يترجس من جاسوبي إلا إذا تغير مرخو الدار يعني ضع مهوت ذبيس أو لونهم ذبيس أو ريحه أرتيسو. حلك المؤلف رحمة الله تعالى. في الشجر يسي بلغ شاسعيله. أحمر قصبها ويا قلما الله كذا قاد يبيهم. بيا وح كل طعمهم. يوشك برا. يوشك يام. كل على سليان فقال شاسعيله الله بقول بكليم. قو كيسك وروحين هل qaybta kimno waxay raahan 216 litir weeyaan waddal ka foosada toogu weeyri badan 200 miqaad ah 200 210 litir halka oo soo soo duududuuboo oo halka oo qolka tanka lagu sheegay masaxna ka qaaday waa halka oo wax u وين ذي الكن؟ أي كذي؟ تعاطي الله قاعد تخير سويفته. تضايبل غدا. طبعاً يقول ذا مرق. طوبى أنا مرق. طويا أنا مرقه. بجيب طبعاً كذِي الكن هو يستلير بقى له. لواتل. الله يطوله wa 900 iyo afodale simenata tay maamhaa qadiran markaa inaha soo yeeyaan wa 900 iyo hadii waxa wayaan laga yaabo soo qaato 17 litre ay qaadaan 17 litre ay qaadaan 17 ku dhifo wa tan oo yaraa nisan xamal qataasi waad il weeyaan waxaan wa hawayaan wa bulataankuu wa xarfosof oo hawaya si weeriin ayreen badh xadaan wa inda soo yeen hadba dii haddi inta gaaraan qulataankaas wax bullatan ka wishi ka yadoo deerka niya caan iyo weyshi iyo koob iyo xiltana iyo uno weyriibaleey saminya sanbi halka markay wax laga أو حدّي أيّتا دم كيد بده شو، أما أُختي الجاسوسة بده شو، أما مِنْ أَحْكَمِ لكن بيو حدّي قلّقا كا كير جهيب، وحي كلّ جاسوس بملاقات نجاسة، نجاسة لكم كيدا. مرضي كرة عذبة، اما حدّ درسة، أما يين الدورين عوام حي، ونجاس في قوان ونملها بكشاف العيلة مشهور كيساس لا قلب. رواية عن إمام أحمد لكن حاولي ماذا قيدك من إمام مالك يا غيرك وحيطة رحمة الله عليهم مسألة عليها حد إمام مالك اختاروا إليه صارقوا يري صارق حد يبير قطعنا وكد وحدها ينبى الجنب أعلم بأسكسة بس أسكوه يجب أن يكون سادفة في يلي وذلك امام الغزالي وايما الشافعي كمذاهب وخرين جري لو ان مذهب الامام الشافعي كمذهب امام مالك في المياه وحير وحان جعلاداي امامنا الشافعي مذهب كيسه انو نقض مذهب كمالك يلا كان حق بييوقه مرت لاغها له وديت ان مذهب الامام الشافعي لو ان مذهب الامام الشافعي في المياه كان كمدحى إباض مالك رحمه الله يعني مجمعاً ولذلك السلاس وحويه مسألة راسا الله يسوم مركم محنك صورينا مسألة كخلقات كذا أبي يلي كوب بلو خلقات صل إير هذا مالح حركوا اجتمع أريدان من إنه مندر كتابي سأل الجماعة لله واتضابق الامل واصطبح بقولي اللي نحن نسألوا اجماع wadaa yahay الله wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala marxu ka maayo iyo waxa ku jiba culimada biyaha markii nijaansan ku dhacdo ama hay'ad badnaadaan ee waxii inay marxa saxwayn nijaasubiya haddii ay dooriso midabkii iyo radalkii iyo waxa way ubti isuu soo duudu kala qalqaa ku madiree urbi iyo ama ku yaraadaan ama hay'ad badnaadaan midab saddex mid ah midab ximu darsoomi ha wanjas waxa way midab ximu darsoomi dadan ximu waxa ha wanjas dadan ximu laga waayeyna biyo in faado ثم ناسمين. طارو حلايقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجري إن مع ظهور الليل جسوس فيه وطاهر وحني جاسينغر وحن جا جا على مجنو. فيه وطاهر علم وحني جاسينغر على مجنو. حديث صعمة ما يجسوي صور. طي ومطلق فحاجر ملك حديثك كله إيه. أصحاب غير صور غناني النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء غل لم يحمل مي حمل خبث بيوم رخ اللباق ولا ثاني يهين والصخر محمبارا. محل الحديث قبلهم حلو يا إن الماء ظهورا يجلس والشيء مللا ما تغير إلا ما غير اللون ضعمه أو لونه أو ريحه بيهو وحوى يوم رخ اللباق ولا ثاني يهين محمبارا. ومطلق محله قيري وحاله قيري إلا وحي أرتيس بدله من ردم كيسه أو ملوفيسه ka midnimo على ah oo xubayd waxaana ka soo dhuubay ruuxa wayeen oo biyaha madaxeed uu kala qaybiyo oo xuriidi in laba qulo taan dhan iyo waxa ka badan jalsadu haday ku dhacdo ilaa in ay beddesho mooyaanay doorasho ay mid jalsabayaan hadii ay laba qulo taanka yirihiina hadii ay bedelana waxa weeyaa ay مدكا سير يوى بطنبا وحلوه ايه ومدكو بيوم يسبدلين كدير ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه انت واحد اونا عن الله ياه ياه ياه ما الدقاء يوم digada xoolaha digada jaysan iyo maymiya iyadoo oo jiray ku dhara romanta digada xoolaha isku dhigan qad ah calqood qadiis nijaswa remi ma reeru ma reeru نريده ما يجي له يريان شنو راه بيها بيه. شنو وطاهر بيه. طيب طيبه خصن الماء بي قليل و وخثير قوا ربنا القليل كثير ما دون قلتين ولا ما ديلو ووا لبا قلتان اما هل فوسو ادي لي دا و خي ويان ولا قلتين في القليل هذا شيء إذن مجاوة يتنجسوا كل نجاسوا بي في وقع المجاس جاسلا خدعي ثاني في سأسير دا حيثا خدعي ثاني في سأسير دا حيثا يتغير من أسبدن به والمعور الكثير بياها فرع الضرمي لا يتنجس من نجاسوا بيه إلا إذا تغير برخ درصان طعمه وندم كيسه اللون من بكيسه ريح وندم كيسه فصل في موجبات الوصل مايلي وحيلي واجيلي ياكل نجاهلي يا مايلي مع وادي يا ياكل نجاهلي يا بايف أنا صعنه ماش مش كفيل يا وعادة الشرع موضبات الغسل الميريوح يلاها هواجبية الستة والليحوية إيلاج الحشفة حشفة له إيلاجه في فرديا فردي فردي الضوار تعمى وحوي هوالي إني القف رجع في من كيسة ترنكوئن القروية على قد إيلاج جا. إنت أسأل لي <تصفيق> أهد عضوك أيها وحين القرى ما يريدون أجمسة لم ينزل ينمني بس أدقن به يو خروج المري من الوصول بحرام يو الحيض حيث فادو يمادو يو النفاس يقل نفاس الله يقال يو الولادة يقل المضى الله يقال يو الموت قرره أدراوكم لحظة معلف الشيغي رحمه الله تعالى لحظة والشيغي لحظة صدح رقّي الظمر هوي وذاقان لبكّا ميدانا وحنا نصدّح كلامنا الظمر هوي خاصوية أو إحي بارك ديقة تتعلقه وحي خاصوية هاي الظمر كان حولها كله هوي وذاقان ولذلك أدلنا أن نتعوص مقاضي أن كوغوري الحشفة في الفرز جواتي أمنينك يا نعطي مرتي أي كلمان حوشة سنعي الدعوة وحلاهنا الله يستر مرسلهم بس أراد السحوي مني إن يجمع دية بياهم مني وإن يودي شق ما ما أروش ويحدث في صحيح مسلم بعد دليله آه النبي أنا وح كسر صلى الله عليه وسلم إذا جلست بين شعابها الأربعين ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل نحن نبي عليه الصلاة والسلام منكم مرخوا قبرت أفضل تيدا اللغوات نحن تيدا اللغوات ثم هذا فهمت كدم الجماعي وكد ذاله معنى الجماعي ثم جهدها ومعامل ذي أيضا مرخوا wa hawaya meeligi uu waajibay walaw biya ba yareen banbe ul weerka sunanka barkoosi sunanka wi daaw fi qeerki baabay misraaw baawistan waxa ayneen baabud ixsaali baabki alaabta soo hina fayr awartu ma anow hay ku wadaa waan biyeeso waayay diba ayuu sameeyii meeligi ee biir roox باب الاحصاري والقحط بالينا او باكي او او باارادق باهي تاسواله walodirshana waxa kale walodirshana nabigeen kaleehi sallallahu alayhi wasallam bal widi Aisha ayaa waxa ay garo joogtay waxay waxa uu wuxuu kadibna biya naqawaynay iman waska meeranay way dareen taamarnu ka murkusuma ya bay daday gaajada ku baatiyo xilaliga ka bay kosko kalba u huruba oo kadibna waan meeranay ninkii ايسو مركي لا ويديو خايسiyanin madiga hadithu jawi tibbi aniyan madiga sallallahu alayhi wasallam kadim rum haba ay waxa uu yawa meernay waxa kala dariil wax hadith nabii sallallahu alayhi wasallam ila gaawsa alkhisana wal khisala mar fu gudniin ku gudniinka kala gudbo na labada xey markay is من يبيعينها كم عدوية من إذا يبيعها للشيء اللي هي سياوة برمسية من قرام جمعها سياوة برمسية من قرام لكن سياوة كم مسية في القرام وعلى غيابة أدوك انت, أنت الحرام كنت أعطيك أنت سياوة برمسية الغيابة وشيقين سياوة برمسية قامت برمسية أوه اسمها السياوة <تصفيق> <تصفيق> المسألة لديها الصميس ويجسا وحنضو أهض الحصول معها وعصر هذا اللي قارم معها شان بقرصنا كهر أي علماء يفوق هنا رح نقول عليهم حكا سيهر ليم قبضا حتى يستعمل شابه الكورا جيت معنى محا كوها مواجبة كوها محدة كوها مو محاك محاك واجبيه. طيب أنا عطيه بي سلاقي مادين هو قف هو مثلاً قاعني سووا استعمالا كلاه ما قاعني سووا حواليه ااا واستعماله حواليه ااا حاس يا الله ما هو نفس كدا أيضا عقص عنه. طرشنا عصا تيم menusiyawano asoo skeen qalta wax kale skeen qalta dareen qof si aad u galo way oo ay dhac ku yima qalta soma ku yima qapaayo adiguba aya qofkiisu ku riyoodo kale ma tan riyada waxa sabab markan biyo oo و مصلى النبي عليه الصلاة والسلام بقول حقتري بل هو حديث جور أن النبي إلهي حد يكذب أيره يوتو فهل عليه وحوي عليه مصلى وحميري ملوري يا مرغاصة وحوي يا محمد يقول سعى صلوا نعم إذا رأت الماء هامر كي بي أرتو مرغاصة وحوي يا وحشتري أمصلى كفيري او waxaa waya rusul Ilaahay oo qabado ma soo noqonay biya salaafad ya marasta waxaa waya muxuu maam tariga yadaak fa fiima yashbuu haa buu ila qantaad oo arad adayaha nidan ki hada ilmu muxuu weey kanaya hadayna biyada ka ina وعنى مسئلة سيئة المغارية وحكو قرآلويا أن عليه السلام بقى عزيز السلام أكو صديق الله مسئولي صدح يا أبي دي وحكمي لها رسولك إلاهي أهل الجنة عند الله هو رسيح عليها ومحق يا ولا فأعرض على أوليها المحاوقة الرئية إلموه محو قلنه إذا هو أكا لقلنا أبا عليه السلام وحكمي لها جواب تطوط مسئلة وقالنه إذا هو أكا لقلنا أبا الملكة لغاية قبل معاملة حدي ايضا بيادة صغيرا ايانا وحين نقول ان يسأل ماذا؟ استقوى يا ابن سعى صليمي حدي ايضا بيادة صغيرا ايانا الموه يضي ويكان ايانا صاص وانبي كسوان عليه السلام في صليح بغالب حبقوا مسألة سواء ايضا السلاس سواء ناسمي خلق عطا ايدك مسألة صدحات اي الضمر كي يرقوا كوه لاقان ويموت قوضها حديث ايضا مين حديم ايضا سحاة bin go oilku dhigsan waala meeri sadex iyo sadex haba sadex iyo nimiyin haa haa ma muso ogama ambuu tsayn hadii aan qasxaw iyo sadex haba ka wadaayeen ku in fawoor iyo مع socon qadaa waahdeen iyo maalintii inta uu ghalibsan walih maam mud ana tabaan maam mud soo dhasbayn bas anaga waan gari doora waxba qiyaano ku sii xeel dhigraari inaan gaaro la qiyaas mas'aladaas em hadaba waxa weey حيث حياتك أسيادوه قدعوه أصلاك وإن ميلتا أنت قبل ما تسعوك مرشيطة هم الموت وين ميلتا وإن ميلتا آيات القرآن كان الدليل أيضا وإلهي الحوري سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أبا ساعتزل النساء في المحيض ولا تغربوهن حتى آياتهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله طي مسألة أمركم حالي لحياتك ويدينية وعلى سترى حيث فواء وصخ الضمان قد قد يرغب فانا اقولوا ان اقولوا ان معنى هو المحاملين حيث جماعة هالصمينينا مانكي الا او كاقوا ايام مانكو كاقوا حطنا ايام كم يرغب اياه يظهرنا معنى ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه. هو محي ايام كاقوا او فانا تطهرنا وهو حالا ما يريد سيعمل من قيل اخبري فأصلا يمن نفسه ليك لو ماذا كد هو حال مركى جوارد عشى كد بيماده أو مرك عيد عشى ليك بايمانة ليك ليك على كامانة ينفاس مرك الصحة وياه حكم في شيء حضرة ليك عند المذا هذي النفاس اللي الله يبان بواله أو طال مد كلي عيد عشى جواردي وين ميلان طال مد ويدعش كلي بس لكن نفس مو نيمان بق ليك طال مد كم حديد قواديك كل شيء نشوى كد بديجي بفاس ودوج الحجنة لو حاوي واحد آخر تم لكن الشرب ما عفرت منه الصعوبة سوى نجمين ثومبوس أنقرة شنبوس أنقرة ثومبوس شيء ثومبوس أنقرة لواتنبوس أنقرة شني لواتن صدامبوس أنقرة تغريهم كلهم حاويين قف عادي سوية لكن الحمد لله يهدي سدا غالب كوا عفرتهم سدا غالب كه وحاكر بهداهن wa hawayare sida ugu badan way nixna bay jiraan waxa Ilaahay waxa sax weeyaan ee inta soo danna هذا lagu ogaaday waa atatbu wal فصل في فروض الغسل الميرج واجبات في الصباح يحي، أيو فصل يحي، فروض الغسل الميرج فروض السني واللبا النية النية والطعم البلني جرّك الله والجارسية بالماء بيح، ولذلك وحوي يبقى نذير رحمة الله عليهم حد يقف بالكل وطلّصا كديمنه نية ضئن والجناة كم هيرانيه، أو كديمنه ورا مخورته، كديمنه بيو الجارسية صباحا بس. أولاً دعوش يسو مع السكر أبا أنه يسو يسو يسمى المريو فهواجباء على قول إبغاد يحوصنه طيب شرط وحادي ينجف في القرن أبو أبو حسي قد ينجف ووصيك رسول وضع ليه خطال الله سباة ثم أبو لكن واجبك أنت كل عيامي وانت أكلية فواصل من في الشرائع للوضوء ويستعروا حوالياً فروضي فدو الشرط وحاله اا ما يلزم من عدمه العدم ورا يلزم من وجوده الوجود وحيد شرط وحاله اا و واخا حكم كلنا وايو خطا هدينا لهلنا حكم كلنا لهلنا كاظلن هدينا لهلنا حكم كلنا لهلنا كاظلميس صلو لكن الساد ان له الصلاة هو تتكون الماء حبيب عندها الصلاة دي غون تكون شوط نقول بو ويصير شرو ده قال باكو الله وتمييز اين واحد كلسو عيو الانسان واحد كلو غيرين بالكا كبخي واللقاء وين عن الحي دي غ حيث و النيفاس ينفاسكم لوضع مثمنات القواد يهجم ونحاول كمان ويسا كمان سعي سلادي جاسو بقى يوم كمان سعي وعماشي وعما شيء إنكما المرين صنغر مايهم وعما شينه يمنع الدين وصوله معي بيحجارتان كوجا إلى البشرة جركا جرم جركن وإن biya uu diidaya maro kale inaysaannta ay masalan ka soo qaad inaysaanantahay wax kale oo mar qas xawiyan u diidaya hawlaha diin wax run uu الله soo saaban yahay allahu ila waxa ka ma saxayso allahumma illa kale waxa soo raaydan mas'alado haddii taaymara kadabtay lagu qabay jirki intiis kale fayo ga meedeesa kamiga dushiisamiyad qaanta oo qoyin ba saado tay polo ca yumi ya waxa shir sheegan qab qab qab camera kala ku baran doona halka ay dhisaynaa asirax kala hada marhabo ee midkana ga ha ama wariyada hadii wax uu weeyo iyo san kamaan saxayso meedna kamaan saxayo wax kaan saxaya maaley wadaaysada waa xaram fi shariicada islaamiga biyinda isagu waxa la toorn kowale rag iyo dhabna wax marshan karo ma jiro bay waxaanu u sii meeyeesada hadaan hada cid ila marayo ma dhax ka shucida amma u khareeb badan yahay ciddu iyo heelan xamulada iyo waxan dumar kanu ma kala qaano laakiin baabkiinka garay xarishu ahnu la yaarsu jawaha حاول سو ووو وما زمن علينا يا حسن الشو صاددو عمون طاسها واحد جمل طيب مركم لا حين على العضو حرين كدشيسة ما يغير الماء بيا وحده ريه فانا معني ودخان ويهن وخ بيها بدلياه صرا عن رنديو وح وخ نو قلاكو مرصن بيا مار خيساو تالسان حسينيا اما مدهرينيا ادو خيلنو عاس لا جيمس انا راس وسيم ملك قاد او قولر قاجي حو ويهن داتم والعلم بفرضيته واجب نتهدنا وايلو فرليهي طيب ولذلك حقا عكفها ميسا ببعضات كعلم بذلك الضرطة وواجبه وانا يعتقد طف وان عقيد فرضا واجب ها وانا يعتقد وانو نعقيد فرضا واجب ومن فروضه ويستد واجبات كذلك صنة صنة نعقيد حدات كبأ من سنته والصنة طيب, طيب. يعتقد وان عقيد فرض واجب من فروده من سنة والماء الطهور بيون ويطايره بيون نجاسة كمان سحيسون ودخول الوقت واختبونه وين وقالي والموالات وين حريريه لدائم الحدث قف دائم الحدثك خلق عير سداد الشرطية وهذه ويكسي ميهنداته لردن الشرطية ضميه لوقف ميقونه كيه قف حال الى الثاني صلب الى gawan minnoo gawan oo mustahaab ah leedahay salaadintu ku hawiyan waanina kaadu ka weesayna weesocaan hal murmo isagish hal murmo isagish weesocaan nin kaasoo wuxuu sameeyli waqtigiisa salaad la sugii qolkiisa salaaddu u galo salaad waqtigiisa markay soo gasho ayuu haday weeseysan walaa si intaas أنت تقول كذا كذا، وأنا أقول دارم أي واحد كذا قبل كذل ما أحد كذا صعاته أي واحد صعاته صلاته كذا. ثم نفهم من هذا كور من مسألة مساجدنا الكاملة، أيام مرها حويا، رقبة كألي خاصة المساجد دعفر إلىه أيها، فرقبة مرخ وحيل النبا حويا aya halka marqaax wax weeyaan baashikaad ay ku daaysteen ayaa qasho u gashan kaadi baan marqaax wax weeyaan kasoo cotay wadaaliga marqaax wax weeyaan inkii waxa laga siibaa kaadii kulisaltu dhigto iyo waxa kaad soo jiiday deen wato kaadi marqa waxan daadusan yahay kaad dibtiib loo tukaday wax weeyaan adiguna salaad ka ma isixim safka ku jirtay إستقنا ويوه عن صحياني وحاولي أن ضدك السفة كجراء أعطاننا وأباد محاول وحاول يرحل ضدك سحياني سلاة دي سواة وصح إستقنا دين كده وطنميان سلاة دي سواة وصح حديحة فرضا وتقديرا أن يرعى نبوه حرام أفضل رؤات طريق المحظورات عن سواة قلنا أي أن سواة ولذلك أمرك المسألة سحويا وعيد أن كده ضدما عن سواة وضمنا waxa waya waxaa wayan ee masuubiyarro oo in masuubiyadti ay ku jilgaawri dinnow iyo soo dhalin waxa loo wax baad ila qofka haddii sidan ka ruwaay si kaloo kali ayaa u sameeyay waadana haday ka oodanto to kale deyntu furtaa laana deyntu waa yustu somar ya waa gawo tayada taranka ku ku dhacay ee dhiggu la jadeey saaqay waxay sabayn gawo taasi ay runtii ويسيسم wayan markay saraadii gaadho ayay weysay san siddegdegowayseysan xubin kale taranka ama mawduuc ay dhiggu ka imaanayna mar iyo wixii la maaneeyay qado ayay ku qufi siyo waso ama ku inta mar qasuuna diig u daalan sunada famine oo murugo u daalan ama jirkeeda kala wana u gaarin do samayn saa sa inay ku tukanaysaa go'aansii iyadoo mar qasay tayb hataa waxa uu hawaya hadba qodob amarku waxa uu u banaan salaad kaseen sidaa ku toogato waxa kale uu banaan in ay jamcu taqdiim wado ama in ay jamcu taakhilay jamcu taqdiim wado banaan tahay nur gimanteey gaado intay dhur fi saararto ina u keento asr waxa asr hinday soo urto ee ay weesukatan labadiiba xal uu banaan asr khindii dib ina intay u dhigto oo marka wada Mara walis iska kanto salaaddu on waligaa rib waq xaramu yeeyo wadanaano salaaddu markii saaw gashay aadaan ka maqso ayru xawayaan intay suuliga gasho gabadhu kadibna waxa wayaan ay halkii ka bilaabay sididiyay hawlintey bilawdo mar iyo wixii ay qaadato ay fureysan maudhiim dhigu soo baxay kadibna ay soo baxdo way taysato sidaas ay hawsheeda ku wado wan jeefa urka laga ma yeelayo salaada gal tuko soon qasoon kitaaba quraanka ma jiraa odayga ka xaran ma aha kitaab quraanka ka xaran ma aha dhuu waxa weeye salaad ka xaran ma wa muhammad wa